معاك او خد تبريح الشؤوة اياك كنت مسافر خدني معاك او خد تبريح الشؤوة اياك حتفت للصدر دعم الصدر من هنا لهناك حتفت للصدر دعم الصدر ما min هنا är يا hon هدي ja mig وخدني det بنطوي عيا والهوا لا بيله ولا انا يا حي ربنا بنطوي عيا والهوا لا على قلبي bilhavet råder, få en kisaur عمرك omr, så من هنا cyn. från här till här, få en kisaur dag omr, så blir man cyn. från här till här. When you want to pay مشاني الهوى مشاني مشاني مشاني الهوى في بحري والشوق غلاب يا اولاد بحري مشاني الهوى في بحري والشوق غلاب يا اولاد بحري مواويل على خد الليل صفو الأنادي القيبلي وبحري يكفل مواويل على خد الليل صفو الأنادي القيبلي وبحري وتنور لك فيها، بسكشها ولو بتصرر ربعاً فشها وتنور لك لو ويش لو تسبنا رفع عن بيتها يا بيت الساوي دا عمره يصطرمه الصني من هنا لهنا يا بيت الساوي دا عمره يصطرمه من هنا لهنا يا معتيهاد قطرة سنة وكدني معاك والصعيدي ولا ولا الهوى نداي فنداي دوب وخص ما ليس ما يا دي لو بيتعاني بس ولا عمر الهوى يطرح اسوا دي لو بيتعاني بس لو انا واخد الحب في نحليه والكلمه الحلوه معديه انا واخد الحب في نحليه والكلمه الحلوه هفرش عنات بطريق لحزاك نبضي الشهكات من هنا وهناك وحهد الصبر ده عمري الصبر من هنا لهنا. واستنى وخدني معاك